وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأثين الساعة قل بلا ورب إلى تأثينكم عالم الغيب لا يعذب عنهم إثقال ذرة لا يعذب في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم ورزق كريم والنبي نسعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أزل إليك من ربك هو الحق يهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رج؟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 اَخِيرَاتِي فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ شَاءَ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ ك لآية لكل عبد نيب ولقد أتينا داود من فضله جبال أوي معه والطيّر اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير ولسليمان الريح ودوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له ومن القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما على موته إلا دعا فلما خر وتبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين الله أكبر الله